بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة السلام ورسول الله وعلى الله صحبه ونه الله ومعه, ومعه قال بل قال حرف إضراب وله حالان الأول أن يقع بعده جملة والثاني أن يقع بعده مفرد فإن وقع بعده جملة كان اضرابا عما قبلها إما على جهه الإبطال يعني إبطال الأولى وإلغاء وقوله الإبطال يعني إلغاء الأولى انكارا يعني ما يعني ما معنى ما قبلها أنه وقع لكنه منكر فهنا ال فما معنى الإبطال هنا إذن معنى هنا إبطال أي الحكم على ما قبلها بالبطوان حكم على ما قبلها بالبطوان هذا هو قال نح أم يقولون سراء أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق حصل منهم وما حصل حصل منهما القول لكن هذا القول ما هو حكمه أنه من الباطل الباطل الجوع بل جاءهم بالحق فهنا بل أبطلت ما قالوه وأصبح ما بعدها هو المأخوذ به لقاءهم بالحق قال وإما على قهة الترك للانتقال والمعنى على جهه الترك للانتقال يعني اترك الاولى والانتقال الى معنى اخر او يعني يعني فتصبح لا فتصبح الاولى الاولى ماذا مقصوده والثانيه مقصوده قال على جهة ترك الانتقال من غير إبطال من غير إبطال معنى أن الباقي أن الأول مقصود قال نحو لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يضرمون بالقلوب وهم في غمره من هذا يعني هم لا يضرمون هذا حكم ثابت أنه لا يقع لها ظلم أبدا ما ربك يظلم من العبيد ولا يظلم ربك أحدا بل قلوبهم في غمرتهم من هذا وأيضا هذا حصل قالوا فظهر بهذا أن قول لمالك في شرح الكافية شرح الكافية أي شرح الكافية له شرح الكافية له فإنه نظم في النحو ثلاثة على بيت سمه الكافية وشرحه شرحا موجزا ثم اختصره فأخذها مهمات النحو منهم في ماذا؟ في ألف بيت ماذا سماها؟ الخلاصة الخلاصة فالمشهور الآن عن ابن مالك هي ماذا؟ الألفية والألفية اي الألفية الخلاصة أما الكافية الكافية هي ثلاثة ألاف قال ابن مالك في سرح فإن كان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض والسيناء في عيره ولا يكون في القرآن إلا على هذا الوجه ليس على إطلاقه ما قاله ليس على إطلاقه فهو يش فهو يشمل ماذا الإضراب الانتقالي ولا يشمل الإضراب عيش الإبطال كلام إيه ابن مالك يشفلنا عنه حدا وانا فان قلت هل هي قبل الجملة عاطفة او لا قلت ظاهر, كلامك ظاهر كلام ابن مالك انها عاطفة وصرح به ولده في شرح الالفيه وصاحب رسول وغيرهم يقولوا انها قبل الجملة حرف ابتداء وليست بعاطفة واذا وقع بعد بل مفرد فهي حرف والصابة أنها ماذا؟ عاطفة عاطفة هي على جملة و... ومن قال أنها حرف ابتداء يعني ما أبعدها فإن الاستئناف يقع في حرف العطف ولا مانع منهم قال إذا وقع بعد بل المفرد فهي حرف عطف ومعناها الإضراب هذا باتفاق أنها حرف عطف قالوا ولكن حالها فيه مختلف بحسب الأساليب بحسب معنى ومقصود جميع الأساليب قال فإن كانت بعد نفي نحو ما قام زيدا بل عمرا أو نهي لا تضرب زيدا بل فهي لتقرير الحكم الأول وقال ضد هي لما بعدها لأن الأول في حكمه ليس الإقرار؟ وقال ضد ما بعدها. قال في المثال الأول قررت قررت ماذا؟ نفي القيام لزين وأثبت في الأمر. وفي المثال الثاني قررت النهي عن ضرب زين وأثبت الأمر وأثبتت الأمر بضرب عمرو وافق المبرد على هذا الحكم. أجاز مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها. وافقه على ذلك أبو الحسن عبد الوارث قال ابن مالك وما قويسه مخالف لاستعمال العرب مرجح قال النورد وأبو الحسن عبد الوارث الإجاه الإجاز هنا لا يستقيم قال وإن كانت بعد اجاب نحو قام زيدا بالعمرن أو أمر نحو اضرب زيدا بالعمرن فهي لاثاث الحكم عما قبلها كأنه مسكت عنه وجعله لما بعدها <تصفيق> وجعله لما بعدها قال هذا تلخيص الكلام على بل و الكوفيون الى ان بل لا تكون نسقا بعد الايجاب وانما تكون نسقا بعد النفي وما اقرا و اقراه قال تنبيهن تنبيه لغهن الايقام والتنبيه اصطلاحا له كم معاني ثلاثه المعنى الاول الإعلام فائدة جديدة والمعنى الثاني الإعلام مطلقا والمعنى الثالث الإعلام بتفصيل معلم اجمالا مما قبله ما قبله واما التنبيه في اللغة الإيقاظ قال تنبيه ذكر بعض وذكر بعضهم لبل قسم قسما اخرى وهان تكون حرف جر خافضا للنكرة بمنزلة الربا قال الراحل بالبلد من بل بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وقرهوه البيت لروبه و الفجاج جمع الطريق والقتم الغبار قال بل بلد ملء الفجاج قتمه يعني يقول هذه بلد يعني من شانها الغبار ان الغبار فيها منتشر قوله لا يشترى الكتان هو قرهمه الكتان والقرهم من نوع الحرير والغبار اشدها فلذلك لا يباع الحرير ولا يعرض بيع الحرير في المناطق ماذا في المناطق ذات الغبار يعني بل يعني محلات بيع الحرير لا بد ان تكون فيها ماذا يعني مكيفات خاصه بشفت الغبار حتى يبقى يبقى الحرير على ايش يعني لا يفسد منظره ولا يذهب نقه وجماله بل بلد من علف قيق قتموه لا يشترى كتانه وجرهمه شاهد بالبلد يعني جعل ان بلعيش ايش حرف جر وليس ذلك بصحيح وانما الجار في البيت ونحوه رب المحذوفه الغرباء برب المحلوفه تحذف بعد الواو وتحذف بعد الفاء وتحذف بعد الباء وتحذف بدونهن شذوذا وتحذف بدونهن شذوذا قال وليس ذلك بصائحه ان المقال في البيت ونحوي رب المحلوفه حكى ابن مالك ابن عصر الاتفاق على ذلك قبل قبل يعني الاتفاق حصل والذي قال ان رب تأتي حرف جر أولوه حادث فيعتبر خرق لمن للإجماع وخرق الإجماع خرق فظهر وهم من جعل بلجار قال بعضهم وبالفعل ذلك خرق تدل طيب هذا هذا درس اليوم ساك الله خيرا الحمد لله رب العالمين